قال في تعريف العلى الباعث له على هل يفهم من هذا التعريف أن صاحب هذا القول يجعل العله متصفاً بالوصف الذي ظهرت من نسباته بين الوصف والحكم قل لا لا فالكل معنى صح ترتب الحكم عليه حينئذ يكون أن لذلك نقول قد يعلم حكمة الشرعي وقد لا, لا تشريع يتصريع الحكم كل أفعال الله عز الشرعية لما تكون الحكم أحكامه الشرعية تكون الحكم قد تكون معلومة لدينا وقد لا تكون معلومة هذا شيء صرحناه خلاص يكون التثيق بين الشرط الحكم ونحو يقوم هذا في نوع الشخص شغل العل. هذه العلة لمساء هذه وما يتعلق بها أكثر ما يبحث فيه في بابك ثلاثة في أنواع العلة الشرعية من ثلاثة ومتى يكون مانع العلا ومتى لا يكون طيب سنة رحمة الله رحمة الله رحمة الله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد غزال الحديث بيانا الحكام الشرعية الوضعية حيث قال المصنف هو وضعية وهي أربعة ذكر النوع الأول فهو ما يظهر به الحكم وهو نوعان علة وسبب علة وسبب قلنا العله داخلة فيه في السبب وحينئذ لا نحتاج الى إفراده. وكل ما يتعلق بالعلة سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في باب القياس في باب الكياس. وجعل الشرط والمانع من تواضح العلة والسبب إذن ليست هذه الأشياء مستقلة بعضها منفكر عن بعض إنما جعل العلة مقابلة للسبب قلنا الجمهور على أن العلة أخص من مطلق السبب كل علة سبب ولا عقص ومع عله ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد تحب والشرط والمانع جعلهم المصنفون على خلاف ما هو الشهر أو على خلاف المجتهر عند الأصوليين بأن السبب مستقل والشرط مستقل والمانع مستقل فكل منهما أو كل منها له بحث يختص به ثم قال الثاني أي الثاني من الأحكام الوضعيه والأول ما يظهر به الحكم والثاني الصحيح الصحيح والفاسد الصحيح والفاسد هذا ليس من الاحكام الشرعيه وإنما متعلق الصحة هو الصحيح ومتعلق الفاسد هو الفاسد لأننا ذكرنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الله إن تعلق بالفعل المكلف حينئذ يقول بحسب نوع ذلك الخطاب إن كان إجابة فالفعل واجب كذلك هنا الفعل هو الذي يوصى بكونه صحيحا أو فاسدا العبادة نفسها هي التي يقال عبادة صحيحة أو فاسدة كذلك المعامله هي التي يقال فيها إنها معاملة صحيحة أو أو فاسدة حينئذ صار الوصف بالصحة لفعل المكلف والوصف بالفساد لفعل المكلف الثاني الصحيح الصحة والفساد من الأحكام الشرعية ولا شك من الأحكام ولا ما ليس داخلين في الاقتضاء والتقييم هذا على المشهور عند الاصوليين لأنه إذا قيل هذه عبادة صحيحة أو أو عبادة باطلة أو معاملة صحيحة أو معاملة باطلة لا يفهم من هذا ولا والتقييم. لا يفهم من هذا اقتضاء ولا تخيير ليس فيه طلب فعل ولا طلب ترك ولا تخيير فحينئذ إذا انتفى الاقتضاء وانتفى التخيير تعين الثالث وهو الوقت لأن القسم ثلاثيه على ما أقوله في حد حكم شرعي خطاب الله تعالى المتعلق بالفعل المكلف الاقتضاء أو التخيير أو الوقت فإذا انتفى الاقتضاء وانتفى التخيير حينئذ تعين الوضع ولذلك حُكما بكون الصحة والفساد من الأحكام الوضعية من الأحكام الوضعية وقال بعضهم الصحة بمعنى الإباحة وليسهب للراضي الصحة بمعنى الإباحة الفساد بمعنى الحرمة فإذا فسرت الصحة بمعنى الإباحة والإباحة حكم شرعي تكنيفي وإذا فسر الفساد بمعنى الحرمة والحرمة حكم شرعي تكليفي صار كل من الصحة والفساد حكمين شرعيين تكليفيين إذا هذا قول بأن الصحة والفساد من الأحكام التكنيفية وليست من الوضعية وهذا قل ما قال بهذا الثالث هو قول ابن الحاجب ومن تبعه بأن الصحة والفساد حكمان عقليان لأن الصحه عبارة عن استجمع الشروط مع انتفاء الموانع والفساد عبارة عن ما لم يستوف الشروط او مع وجود مانع والحكم بالشفاء او عدم الشفاء او بوجود المانع او عدم وجود المانع او فوات الشر هذا امر يدرك بالعقل امر يدرك بالعقل فحينئذ نحكم بان الصحه حكم عقلي ونحكم بأن الفساد حكم عقلي إذا ليست من الأحكام الشرائية البتة فأخرجها ابن الحاج من أحكام الشرائية ليست داخلة في الحكم الشرعي. هذه ثلاثة أقوال والمشهور أنها من الأحكام الوضعية ولذلك أدرجها المصنف هنا ولو جعلت من أوصاف الأحكام التكليفية لا باس بذلك إن جعلت من أوصاف الأحكام التكليفية فلا بأس حينئذ تكون تابعة لها وليست منها على جهة الاستقلال ليست من على جهة الاستقلال. الثاني الصحيح والفساد سيأتي يعطف عليه. هذا تقسيم للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل وعدم اجتماعها فيه. يعني هذا التقسيم ما وجهه من أي حيثية للحكم نقول من حيثية اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل وعدم اجتماعها. فإن اجتمعت شروط معتبرة في الفعل فحينئذ نحكم عليه بانه صحيح وإذا لم تجتمع الشروط المعتبرة في الفعل فحينئذ نحكم عليه بأنه فاسد إذن هذا التقسيم تابع لهذه الحيفية، لان ثم حيفيات ينقسم الحكم الشرعي ومطلقة سواء كان تكليفيا أو وضعيا لكل تقسيم حيثية تخصه وهنا من حيث اعتبار الشروط المعتبرة في الفعل أو عدم اجتماعها لا؟ كل فعل شرعه الشارع لابد أن يكون متوقفا على ركن أو شرط أو سبب أو ينتفي عند وجود مانع. كل حكم لابد أنه متوقف على هذه. إذا سوف الفعل شروطة والأركان والواجبات وكل ما يتوقف عليه الفعل مع انتفاء الموانع نقول هذا صحيح. هذا صحيح وإذا لم يستوف الأركانة والشروط والواجبات ووجد مانع أو بعض الموانع حينئذ نحكم عليه بأنه فاسد إذا هذا التقسيم من حيث اعتبار الشروط المعتبرة في الفعل او عدم اعتبارها إن وجدت مجتمعة حينئذ حكمنا بالصحة وإلا حكمنا بالفساد قال الثاني أي من الأحكام الوضعية الصحيح الصحيح وهو لغة المستقيم وهو لغة المستقيم فساره في اللغه المستقيم وان كان المشهور عند اهل اللغة ان الصحيح هو السليم من المرض هذا هو المشهور على السنه اهل اللغه السليم من من المرض ولا مانع ان يقال المستقيم اذا حمل على السلامة من المرض لانه مستقيم على الصحه مستقيم ضد المعوج حينئذ اذا لم يكن معوجا حينئذ يوصف بالاستقامه ولا باس لكن اكثر ما يرد على السنه أهل اللغة وحتى الأصليين في هذا الموضع يقولوا الصحيح هو السليم من من المرض فكل سالم من المرض فهو مستقيم وهو صحيح الصحيح وهو لغة المستقيم والصلاح في العبادات ما أجزاء وأسقط القضاء في حد الصحة عند الأصليين نزاع وخلاف بينهم أولا باعتبار المتكلمين والفقهاء ثم بالنظر إلى العبادات والمعاملات فرق بين المعاملات وبين العبادات فالصحة في العبادات مغايرة للصحة في المعاملات ثم نظر هنا نظر الفقهاء يختلف عن نظر المتكلمين الأصوليين والمراد بالفقهاء هنا الأحناف ونحوهم الأحناف ونحوهم والمراد بالمتكلمين المالكية والشافعية والحلابلة هؤلاء إذا أطلق المتكلمون حين ينصرف إلى هؤلاء فحينئذ لما كان علمهم مبناه على قواعد المناطق والجدل والتسليم والتنزل إلى آخره ثم متكلمين ثم متكلمين ولذلك في علم الكلام سمي علم الكلام علم الكلام لكثرة كلامه وقيل لكثرة كلامهم في صفة الكلام مختصى بالرب جل وعلا وهنا صموا متكلمين لأن طريقتهم جاري على القواعد المنطقية جاري على القواعد المنطقية يعني ينظرون إلى القواعد من جهة العقل ولا ينظرون إليها من جهة اقتباسها من من الفروع ولذلك طريقة الأحناه أن يقوم بالفقه من طريقة المتكلمين وإن كانت قواعد المتكلمين قد تكون راسخة لكن ليس كل ما قاله المتكلمون حنيظه يسلم لهم لذلك كثر فيهم البدع من الأشاعر والمعتزل ونحوهم إذن ثم خلاف في حد الصحة بين المتكلمين وبين الفقهاء المتكلمون عرفوا الصحة بأنها موافقة الفعل ذي الوجهين لشرع مطلقا هذا هو المشهور موافقة الفعل ذي الوجهين لشرع مطلقا وصحة الوفاق ذي الوجهين لشرع مطلقا بدون ميني وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين إذن الصحة في العبادات عند المتكلمين موافقه اذا لا مخالفة موافقة الفعل فعل المكلف ذي الوجهين عندهم فعل ذو وجه وفعل ذو, ذو وجهين ومرادهم بالفعل ذي الوجهين هو الذي له طرفان يعني يقع تاره موافقا للشر لاستجماع الشروط انتفاء الموانع ويقع تارة مخالف للشرع فكل فعل يمكن أن يكون موافقا للشرع، لاستيفاء شروط والأركان وانتفاء الموانع، ويمكن أن يقع مخالفا للشرع لعدم استيفاء شروط والأركان أو وجود مانع، هذا يسمى عندهم ذا وجهين، ذا وجهين، هذا يحترز به عن الفعل ذي الوجه الواحد فقط. فإنه لا يكون إلا صحيحا لا يقع إلا موافقا للشرع مثل لذلك بمعرفة الرب جل وعلا قالوا معرفة الله هذه لها طرف واحد لا يمكن أن يعرف ربه على الوجه الشرعي ثم نقول هذه المعرفة قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة لا تحتمل الصحة والفساد بل لا تقع إلا صحيحة فان لم يعرف ربه على الوجه الشرعي كأن يكون محرفا للتوحيد والصفات نحوها نقول هذا يسمى جهلا ولو يسمى معرفة يسمى جهلا ولا يسمى معرفة إذا معرفة الله هذه لا تقع إلا موافقة للشرع فحينئذ نقول هذه المعرفة لا توصف إلا بالصحة لا توصف إلا بالصحة لأنها لا تكون إلا موافقة للشرع كذلك رد الودائع قالوا هذا لا يقع ألَّ موافقاً للشرع لأنه لا يمكن أن يرد الوديعة على وجه المخالف للشرع على وجه المخالف للشرع هكذا قالوا موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع مطلقاً يعني سواء كان في العبادات أو في المعاملات سواء كان في العبادات أو في المعاملات موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع مطلقا قالوا نقول الفعل ذو الوجهين الذي يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا للشرع في المرة التي وقع موافقا للشرع علق عليه وصف الصحة علق عليه وصف الصحة إذا متى يحكم بالصحة على الفعل ذي الوجهين نقول الفعل ذي الوجهين له حالان إما أن نكون موافقا وإما أن نكون مخالفا ان وافق الشرع فهو صحيح وعليه ضده وإن خالف الشرع فهو فهو فاسد هذا الصحيح عند المتكلمين وأما عند الفقهاء فالصحة ما أسقط القضاء ما أسقط القضاء أو شيء تقول سقوط القضاء سقوط القضاء إذا كان الفعل المأمور به قد أسقط القضاء بحيث بريأت الذمة بريأت الذمة من الفعل الذي تعلق بذمة المكلف بسبب خطاب الشرعي قالوا حينئذ يوصف الفعل بكونه صحيحا فإذا وقع الفعل فإذا وقع الفعل مطلقا موافقا للشرع وأسقط القضاء بحيث لم يطالب بإعادته مرة أخرى وبرئت الذمة وخرج من العهدة قالوا الفعل صحيح الفعل صحيح لماذا لأنه أسقط الطلب وهذا هو عند جمهور الفقهاء وصحة الوفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور متى ما سقط القضاء صحت العبادة فإذا لم يسقط القضاء وبقيت الذمه مشغوله وصار المكلف مطالما بالإعادة نقول هذا لم لم تصح عبادته ما الفرق بين الحدين الفرق بينهما في مسألة وقع النزاع فيها صلاة من ظن من ظن الطهارة صلاة من ظن الطهارة يعني إنسان قد تطهر ثم شك في طهارته هل انتقض او لا الراجح أنه يبقى على ماذا يبقى على أنه متطهر صاحب الطهارة يقيل لا يزور بالشك فحينئذ إذا صلى ظانا أنه متطهر ثم بعد صلاته بعد صلاته تيقن أنه محدث أنه محدث الصلاة التي صلىها السابقة على قول المتكلفين على قول المتكلمين صحيحة وعلى رأي الفقهاء تعليف الفقهاء فاسده وليست بصحيح لماذا لأن المتكلمين نظروا إلى ظن المكلف موافقة الفعل ذي الوجهين في ظن المكلف لم يعتبروا نفس الأمر لم يعتبروا الشيء في نفسه باعتبار موافقاته للواقع فقالوا من صلى ظانا الطهارة ثم تبين له أنه غير متطهر وقت صلاته قد انتثل الأمر أو لا نقول انتثل الأمر ولذلك لو لم يكتشف حدثه قلنا هذه الصلاة قد اسقطت الطلب لكنه لما تبين أنه محدث حينئذ صلى وقد وافق امر الشرع قد وافق أمر الشرع لأنه دخل وقت الصلاة أقيم صلاة لدنوك الشمس فقام يصلي ثم شك فاعتبر الظل إذن الأمر الاصلي أقيم الصلاة قد امتثله فقام فصلى الله ركعة صلاة الظهر ثم شكه في الطهارة والأصل أنه متطهر قد اعتبر عمل الظن لأنه إذا ها إذا شك المتطهر في طهارته نقول الأصل أنه يستصحب اللقين واللقين أنه متطهر إذا عمل بدليلين شرعيين في المسألتين إذا وافق الأمر فكيف حينئذ نبطل صلاته قالوا صلاته صحيحة والعبره بالظن هنا فلما تبين فساد ظنه نحكم بصحة صلاته السابقة وعينئذ نقول لا تسقط تلك الصلاة الطلبة بل لا زال مكلفا بالصلاة ولذلك اتفقوا على انه مطالب بالقضاء وانما الخلاف في تسمية الصلاة التي اكتشف انها انها قد اديت بغير طهارة عند المتكلمين فهي صحيحة لانه وافقت الأمر وعند الفقهاء قالوا العبرة ليست بظن المكلف لأن الأمر بإعمال الظن أو بالعمل بالظن هذا مقيد ليس على اطلاقه الظن المعتبر شرعا وهو الذي لم يتبين فساده فإذا تبين فساد الظن حينئذ نقول لا عبرة بالظن البين خطأه فحينئذ نقول هذا لم يوافق الأمر ونزال مطالبا بالصلاة ونحكم على تلك الصلاة بأنها فاسدة لأنها لم تسقط القضاء والفعل الصحيح هو الذي يسقط القضاء وما لا يسقط القضاء لا يوصف بكونه صحيحا لا يوصف بكونه صحيحا إذا الخلاصه ان يقال إن الصحة عند المتكلمين يختلف حدها عن الصحة عند الفقهاء الفقهاء هي ما أسقط الطلب أو ما أسقط القضاء كل فعل فعله المكلف وسقط به الطلب وسقط به القضاء فهو صحيح لأن الذمه قد برئت وخرج عن العهدة وهذا هو المراد وكل ما لا يسقط الطلب فليس جو صحيح وعند المتكلمين ها ما وافق أمر الشرع في ظن المكلف حينئذ يوصف يوسف بالصحة ولو تبين بعد ذلك أنه لم يوافق الامر لأنه لا بد أن يكون متطهر لا صلاة إلا, إلا بطهارة فإذا صلى محدثا حينئذ لم يوافق الأمر لكن قالوا لما أعمل الظن وهو مأمور بالوقوف مع الظن لا نخيب رجعه فنقول هذه الصلاة صحيحة وننزمه بالإعادة إذن ما أخذ الخلاف هو النظر في ظن المكلف هل هو المعتبر في الحكم الصحة صحة العبادة أو نفس الأمر نقول نفس الأمر لا بد أن يكون موافقا للأمر في نفس الأمر لا باعتبار ظنه فلو ظن شيئا ثم تبين أن الظن خطأ نقول الظن لا عبره به فنرجع إلى الأصل نرجع إلى, إلى الأصل وصحة الوفاق للوجهين للشرع مطلقا بدون مين وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهوري. يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد هذا محل نزاع عند بعضهم أن محل النزاع بين المتكلمين والفقهاء هل, الأمر أو هل القضاء يكون بالأمر الأول أو بنص جديد الآن إذا قلنا الصلاة هذه باطلة هذه الصلاة باطلة عند المتكلمين لا يمكن أن يؤمر بصلاة جديدة إلا بأمر جديد وعند الفقهاء أن نفس النص الأول السابق الذي دل على طلب إيجاد الصلاة هو عينه الذي دل على طلب قضاء الصلاة على طلب قضاء الصلاة لكن الأصح ليس هذا هو محل النزاع المحل هو هل العبره بظن المكلف أو بموافقة نفس الامر وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظني مأمور لدى ذي خبري هكذا قال السكين الحكمة هل العبرة في الصحة ظن المكلف أو نفس الأمر نقول الصواب نفس الأمر وبذلك يترجح مذهب الفقهاء أما كون الطلب أو كون القضاء لا يجب إلا بدليل صحيح إلا بدليل جديد فهذا هو الاصح أنه لا قضاء إلا بدليل جديد وكل ما دل على إيجاد عبادة في وقت ما ثم خرج الوقت ولم تفعل حين يقول لابد من دليل جديد يدل على قضاء هذه الصلاة ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة نستدل بهذا على أن القضاء لا يكون بنفس الأمر الأول وإنما لابد من أمر جديد والأمر لا يسلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء فحينئذ كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود ماذا مع وجود الأدلة التي تدل على وجوب أداء الصوم كتب عليكم الصيام ها؟ من شهد منكم مشارة فليصم هذه آيات تدل على ماذا تدل على وجوب أداء الصوم طيب قضاء الصوم إذا خرج الوقت ولم ولم يصوم لابد من دليل جديد لا يقضي إلا بدليل جديد كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود الأدلة الداله على أداء الصوم في وقت ولا نؤمر بقضاء الصلاة إذن لم يرد امر جديد بقضاء الصلاة مع وجود قوله أقيم الصلاة وأقيم الصلاة إذن كل من الصوم والصلاة قد دلت أدلة متواترة على وجوب ادائهما في الوقتين المحددين لهم الصلاة بأوقاتها المحدودة والصوم بوقته المحدود هذه الأدلة مع وجودها لم يفهم منها أو لم تفهم من عائشه شعير من الصحابة أنها تدل على القضاء فإذا خرج الوقت حينئذ لا بد من من دليل لا من دليل فكل من أوجب قضاء الصلاة بعد خروج وقتها عمدا دون عذر شرعي حينئذ لا لابد من دليل لأن قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس هذا أوجب صلاة الظهر وحدد لها وقت وهذا الوقت مشتمل على مصلحة ولا شك فحينئذ اذا إذا خرج الوقت وقت صلاه الظهر دون عذر شرعي مقبول هل نقول له صلي بعد خروج الوقت لأن الدليل الأول يدل على ذلك نقول لا لابد من دليل جديد لابد من دليل جديد يقيس لنا أو يحمل الوقت الثاني بعد الخروج على الوقت الأول الذي أوجب فيه الصلاة لأن الوقت ما اوجبت فيه الصلاة بهذين الحدين الطرفين الأول والآخر إلا لمصلحة عظيمة اشتمل عليها ذلك الوقت فحينئذ إن صح دعوة الإجماع وجوب قضاء الصلوات المكتوبات على من تركها عامدا نقول الإجماع ودليله مسنده هو الذي أوجب لا الأدلة السابقة النص الاول وان نصح الإجماع نقول اصل انه لا يقضي لو قضى مائه مره ما اجزاه لماذا لانه لا بد من دليل جديد لا بد من دليل جديد وهذا منهم من الحزب رحمه الله أنه لا بد من دليل جديد حتى يثبت في ذمه المكلف قضاء صلاه تركها عمدا قضاء صلاه تركها عمدا فنقول إن صح الاجماع حينئذ لا إشكال وإن لما صحة الإجماع فلابد من دليل يوجب قضاء الصلوات بعد خروج وقتها الثاني الصحيح وهو لغة المستقيم قال هنا والصلاحا في العبادات لأن المتكلمين فارقون الفقهاء في حد الصحة في العبادات وإن كان الحد السابق للمتكلمين عام ليس خاصا بالعبادات أو صحة وفاق للوجهين لشرع مطلقا يعني سواء كان في العبادات أو في المعاملات وأما الفقهاء ففرقوا بينهما والصلاحا في العبادات أي في الصلاح الشرعي أو في الصلاح أهل الصلاح في العبادات لا في المعاملات ما أجزاء وأسقط القضاء ما أجزاء وأسقط القضاء القضاء المراد به ليس القضاء للصلاح الذي هو فعل العبادة كاملة بعد خروج وقتها وإنما يفسر هنا بمعنى الإعادة وهو فعل العبادة في وقتها مرة أخرى مرة ثانية إذن إدخال القضاء هو ليس المراد به قضاء للصلاح وانما المراد به معنى الإعادة والإعادة هو أو هي فعل العبادة في وقتها مرة أخرى يعيدها في نفس الوقت إما لخلل وإما لطلب فضيله كما سيأتي ما أجزأ وأسقط الطلبة بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعلها مرة أخرى الصحة في العبادة ما ألزأ وأسقط القضاء بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعلها مرة أخرى فإذا صلى في أول الوقت ظانا أنه متطهر فتبين له أنه على حدث نقول هذه الصلاة ما أرزأته لم تسقط الطلاب ويلزمه فعلها مرة أخرى في نفس الوقت لماذا؟ لأن الصحة ما أسقط القضاء وهذه الصلاة الأولى لم تسقط القضاء حينئذ حكمنا بمطلانها وأنه يلزمه إعادة الصلاة مرة أخرى ما أجزأ وأسقط القضاء الإلزاء هو إسقاط القضاء وهنا من باب عطف الشيء على مرادفه كفايه كفاية العبادة الإزاء وهي ان يسقط الاقتضاء أو سقط القضاء إذن الكفايه كفاية العبادة بأن تكون كافية في إسقاط القضاء هو الإجزاء كفاية العبادة الإجزاء يعني إذا كانت العبادة كافية كفت فعلها مرة المرة الأولى كفت في إسقاط الطلب امر فقام فصلى مستوفيا للشروط ولم تقم موانع نقول هذه العبادة كافية في إسقاط الطلب إذا هي مرزئة بمعنى أنها أسقطت الطلب إذا ما أجزاء يعني فعل أجزاء في إسقاط الطلب وأسقطت القضاء بمعنى أنه لم يحتج إلى اعادتها مرة أخرى وهذا هو معنى الاجزاء بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعلها ثانيا ما أجزاء وأسقط القضاء هذا بفعله للعبادة نفسها هذا عند الفقهاء وعند المتكلمين ما وافق الامر ما وافق الأمر فعل وافق الأمر أمر بصلاة فقام فصلى مستجمعا للشروط في ظنه ثم اكتشف أنه لم ياتي ببعض الشروط قالوا هذه الصلاة صحيحة هذه الصلاة صحيحة ويلزمه القضاء إذا حكموا بعدم إسقاط الصلاة للقضاء مع الحكم بكونها صحيحة مع الحكم بكونها صحيحة ولذلك ابن دقيق العيد رحمه الله يرجح مذهب الفقهاء ويقول هؤلاء المتكلمون لم يوافق الأمر الأصلي ولا الأمر بالإعمال الظن ظن المكلف لماذا؟ لأنهم يقولون ما وافق الأمر ما وافق الأمر يعني الأمر الأصلي وهل أمر الشارع بصلاة صاحبها ليس على طهارة؟ لا سكذلك إذن وأقم الصلاة المراد بها الصلاة المستجمعه للشروط فإذا صلى إلى غير قبلة أو صلى بغير طهارة فحينئذ نقول الصلاة هذه هل وافقت الأمر الجواب لا ثم قولهم بأنه أعمل ظن المكلف لأنه مأمور بالظن هنا مأمور بالعمل بالظن حينئذ فلما تبين خطأ ظنه هل عمل به الظن الذي اعتبره الشرع ظنا يوقف عنده او لا لا الثاني اذا لم يوافق الامر الاصلي ولم يوافق الامر الذي امره باعمال الظن لان الامر الاصلي اقم الصلاة اكتشف انه لم يوافقه على وجه الشرع فصلى صلاة بغير طهارة كذلك الامر بالعمل بالظن نقول هذا ليس على اطلاقه وانما الظن الذي لم يتبين فساده فاذا تبين فساده حينئذ ليس مأمورا بعمله أو بالعمل بهذا الظن اذا تبين أنهم لو لم يوافق الشرع في الجهتين، ولذلك ضعف مذهب المتكلمين ورجح مذهب الفقهاء المتكلمين عندهم ما وافق الأمر أي أن يوافق فعل المكلف أمر الشارع في ظنه هو والمراد بالموافقة أعم من أن تكون بحسب الواقع أو بحسب الظن مطلق الموافقة سواء كان موافقا له في الواقع او موافقا له في ظنه لانه ليس مطردا ان يكون مذهب المتكلمين انه موافق لي الظن قد يكون الظن موافقا للواقع ولا اشكال فحين اذن تكون مسقطا للقضاء واتفق معه الفقهاء لكن الاشكال فيما اذا ظن ظن ثم تبين فساده بشرط عدم ظهور فساده لان امرنا باتباع الظن ما لم يظهر فساده والمسقط للقضاء هو الموافقة الواقعية الذي يسقط القضاء هو الموافقة للأمر في نفس الأمر في نفس الأمر أما إذا تبين عكس ذلك فحينئذ يلزمه القضاء يلزمه القضاء ما وافق الأمر ما وافق الأمر تقيده في ظن المكلف لا في الواقع وإن لم يسقط القضاء, وإن لم يسقط القضاء. فهي صحيحة ولو وجب عليه أن يصلي الظهر مرة أخرى فهي صحيحة ولو وجب عليه أن يصلي الظهر مرة أخرى. ثم قال وفي البيع وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منهم عند المتكلمين الصحة في العقود والمراد بها المعاملات كالبيع والإجارة والنكاح ونحو ذلك الصحة عندهم موافقة. الفعل ذي الوجهين الشرع مطلقا فحينئذ يستوي حد الصحة في المعاملات وفي العبادات اما عند الفقهاء فليس الامر كذلك بل الصحة في العبادات ما اسقط القضاء وفي المعاملات ما افاد حكمه المقصود منه يعني ترتب احكام العقود عليها اذا وجد العقد وترتبت عليه الثمرة بدلاله الثمر حكمنا على صحة العقد كل عقد بين طرفين إذا توفر أو ترتبت عليه آثاره التي رتبها الشرع فحينئذ نحكم على العقد بأنه صحيح فكل عقد ترتبت عليه أحكامه المقتضي لها ذلك العقد حكمنا على العقد بأنه صحيح لماذا؟ لأنه يلزم من ترتب بالآثار صحة العقد تلازم بينهما يلزم من ترتب الاثار صحة العقد من غير عكس ليس كلما صح العقد ترتبت اثاره ولذلك ذكروا ان بيع الخيار صحيح لكنه لا تترتب عليه اثاره قبل اتمام العقد فاذا تم العقد حينئذ ترتبت اثاره قبل اتمام العقد هو صحيح لكنه لا تترتب عليه ثماره فالذي يترتب على عقد البيع ما هو إذا باع واشترى ماذا يريد من البيع والشراء انتقال ملكيه السلعه من البائع إلى المشتري وانتقال ملكية المال من المشتري الى الى البائع اذا ترتبت هذه الاثار على العقد نقول صح العقد صح العقد لكن لا بد ان يكون مستقيم للشروط الشروط ولم يجد ولم يوجد فيه مانع هنا نحكم على العقد بانه صحيح لترتب الاحكام المقصودة من العقد على العقد كذلك النكاح المراد به والثمره التي تترتب عليه والاستمتاع بالمنكوحة إذا وجد هذا الاثر حكمنا على العقد بانه, بأنه, صحيح. بأنه صحيح فإذا حكم أهل العلم بترتب الثمره ثمرت العقد على العقد فهو صحيح وإلا فهو فاسد لذلك قال وفي العقود يعني الصحة في العقود ما أفاد حكمه أي حكم العقد بالصحة المقصود منه ما هو المقصود انتقال الملكية من البائع إلى المشتري والعكس ما هو المقصود في النكاح الاستمتاع بالمنكوع حينئذ إذا ترتبت هذه الاحكام المقصودة من العقد على العقد حكمنا عليه بأنه بأنه صحيح وعند المتكلمين مخالفة ذي الوجهين الشرع مطلقا سواء كان في العبادات أو في المعاملات إذا عرفنا حد الصحة قال والفاسد وهو ما يقابل الصحة وقابل الصحة بالبطلان وقابل الصحة بالبطلان إذا قابله من كل وجه حينئذ إذا ردنا ان نفصل فنقول مذهب المتكلمين في الفاسد ما هو؟ إذا قيل الصحة موافقة فعل ذي الوجهين، الفاسد عند المتكلمين مخالفة الفعل ذي الوجهين للشراء مضلقا طيب على مذهب الفقهاء في العبادات الصحة ما هي الصحة ما أجزاء وأسقط القضاء ما أجزاء وأسقط القضاء إذا الفساد عند الفقهاء في العبادات ما لم يجزئ ولم يسقط القضاء ما لم يرزق ضده مباشرة، ما لم يرزق ويصغت القضاء، وفي المعاملات ما لم تترتب عليه آثاره المقصودة من البيع ونحوه إذا ترتبت عليه الآثار فهو صحيح، إذا لم تترتب عليه الآثار فهو فاسد وباطل. فاسد وباطل. قال والفاسد والفاسد وسيات مثله الباطل الفاسد لغة. المختل المختل مأخوذ من الاختلال وهو خروج وتغير الشيء عن الحالة السليمه خروج وتغير الشيء عن الحالة السليمة هذا يسمى مختل ومنه المجهول قال له مختل العقل والصلاح ما ليس بصحيح والصلاح الفاسد في الصلاح ما ليس بصحيح ما ليس بصحيح بمعنى انه نقيض الصحيح لأن الصحيح نقيضه ما ليس بصحيح ليس كذلك فحينئذ يوجه التعريف هذا ليس تعريفا تفصيليا وإنما يريد أن الطالب قيس على التعريفات السابقة للصحة فيستمت منها تعريف الفاسد ما ليس بصحيح يعني نقيض الصحيح فالفاسد عند الفقهاء ما لم يرزي ولا يسقط الطلاب والفاسد في العقود ما لم يفد حكمه المقصود منه ما لم يفد حكمه المقصود منه قال ومثله الباطل ومثله الباطل ومثله أي مثل الفاسك بمعنى أن البطلان والفساد مترادفان وقابل الصحة بالفساد ها وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصي السفاد وقابل الصحة بالبطلان إذا الصحة والبطلان متقابلان وهو الفساد أي بمعناه الفساد فالفساد والبطلان مترادفان عند الجمهور وعند أبي حنيفة البطلان الفساد والبطلان في باب العبادات سيان وفي المعاملات مختلفان في باب العبادات سيان إذا وافق الأحناف الجمهور في ترادف الفساد والبطلان في باب العبادات وقال فالأحناف الجمهور بالتفرقة بين البطلان والفساد في باب المعاملات هنا قال ومثله الباطل أي فيقابل الصحة ومثله الباطل فيقابلان الصحة الذي هو الفساد والبطلان سواء كان في العبادات أو في المعاملات فكل فاسد باطل وكل باطل فاسد ولذلك جاء في الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل أي فاسد فأطلق البطلان والفساد بمعنى واحد وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بعاصله ومنع بوصفه أبو حنيفة يفرق رحمه الله واصحابه بين الفاسد والبطلان لكن قيده بالمعاملات أما في باب العبادات فهو مترادفان هكذا عبارتهم عند الأحناف الفساد والبطلان في باب العبادات سيئان وفي باب المعاملات مختلفان إذا ما وجه التفرقه في المعاملات قال نقول الباطل ما منع بأصله ووصفه ما منع بأصله ووصفه في أصل الفعل هو ممنوع ووصفه الذي يكون محله الاصل ايضا ممنوع فله جهتان فله جهتان مثلوا لذلك ببيع الخنزير بالدم بيع الخنزير بالدم يجوز لا يجوز لماذا كلاهما نجس كلاهما نجس وبيع النجس لا يصح فحينئذ اذا صار النجس ثمنا او مبيعا نقول هذا ممنوع بأصله، فالنهي محله نفس العقد، النهي محله نفس العقد، لكن بيع الدرهم بالدرهم جائز أو لا؟ جائز بشرطه قبل، جائز بشرطه، لكن لو باع درهما بدرهمين لا يجوز، هل هو ممنوع بأصله لأن الدرهم لا يجوز بيعها بعضها ببعض، كالخنزير والدم؟ أو لكونه اشتمل على وصف وهو الدرهم الزائد اشتمل على وصف سمى الأول الباطن وهو ما منع باصله ووصفه وسمى الثاني الذي منع الذي شرع باصله ومنع بوصفه سماه فاسدا اذا هو مجرد الصلاح ولذلك قال هنا وهو الصلاح وهو الصلاح له هذا عند أبي حنيفة والجمهور على انهما سيان على انهما سيان والمذهب عند الحنابلة أنهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في موضعين اثنين لا ثالث لهما في الحج وفي النكاح في الحج وفي النكاح إذن نقول للمذهب عند الحنابلة الباطل والفاسد مترادفان إلا في موضعين الإحرام قالوا قد يكون فاسدا وقد يكون باطلا ما ضابط الفاسد قالوا إذا جامع قبل التحلل الأول حكمنا عليه بأنه فاسد وتترتب عليه الأحكام المترتب على الحج الفاسد من وجوب الاستمرار والقضاء والذبح الفدية إلى آخره فعينئذ هو معتبر ويعامل معاملة الصحيح يعامل معاملة الصحيح لأنه عبادة ووجب السمراره فيها ووجب قضاؤها إلى آخره حينئذ نزل منزلة الحد الصحيح فترتبت عليه الأحكام المترتب على الحد الصحيح الحج الباطل الذي حكم عليه بأنه باطل هو الحج الذي ارتد فيه ارتد في أثناء أحرمه ثم في أثناء احرامه ارتد خرج عن الإسلام هذا يقال فيه أنه باطل هل يلزم السمرار؟ جواب الله وإنما يحل إحرامه ويدخل في الإسلام مرة أخرى فيحرم إن كان بقي في الحج متسع هذا الباطل والفاسد اذا فرق بين الباطل والفاسد في باب الحج عند عند الحنابلة فإذا قالوا هذا حج باطل معناه وقع صاحبه في الردة وبطل حجه ولا يجوز استمراره فيه فإذا قيل هذا حج فاسد بمعنى أنه وقع في الجماع قبل التحل الأول تحل الاول متى؟ قبل الرمي يوم العيد قبل رمي الجمره الكبرى يوم العيد سمى التحلل الاول اما في باب النكاح فقالوا ما اجمع الفقهاء على بطلانه فهو فهو باطل ما اجمع على فساده فهو باطل كما نكح امراه في عدتها هذا بالاجماع لا خلاف فيه امراه ما زالت في عدتها فعقد عليها النكاح ما حكم هذا النكاح نقول باطل ولا نقول فاسد في المذهب لماذا؟ لأنه مجمع على فساده لو لو تزوج امرأة رضع من أمها ثلاث رضعات هكذا يقوله البعض تزوج امرأة رضع هذا الزوج من أم الزوجه ثلاث رضعات ما حكم النكاح فيه خلاف مبنه على الثلاث هل معتبره او لا من قال إنها معتبرة في التحريم قال هذا النكاح فاسد ومن قال ليست معتبر بل لابد من الخمس قال النكاح صحيح إذا وقع نزاع وخلاف في هذا النكاح المذهب لابد من الخمس فعينئذ يحكمون بفساد هذا النكاح ولا يحكمون بأنه باطل لماذا لأن الخلاف واقع فيه اذا في النكاح البطلان والفساد عند الحنابل مختلفان الفساد ما كان النكاح مختلفا فيه اذا وقع خلاف في العقد صحة وفسادا صار مختلف صار فاسدا وإن أجمع على بطلانه وعلى فساده سمي باطلا هذا هو المذهب وما عدا ذلك فهما سيان مطلق في العبادات وفي المعاملات قال والفاسد لغة المختل والصلاح ما ليس بصحيح ومثله الباطل وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله شرع بأصله كالدرهم بالدرهم هذا مشروع جائز أن تبعد لها ببعض لكن بشرطها ومنع بوصفه بكونه متفاضلا بكونه متفاضلا والباطل عند أبي حنيفة ما منع به ما أي بأصله ووصفه ما منع باصله ووصفه قال وهو الصلاح إذا كان الصلاح فلا مشاحة في في الصلاح فليختص كل مذهب بما يصالح عليه إذا فهمت المقاصد وعليت النصوص بما تستحق المعاملة ثم قال والنفوذ لغة المجاوزة لما ذكر النفوذ هنا قال والنفوذ لغة المجاوزة ما مناسبة هذا ال أو هذه المسألة هنا أو لكونه ذكر الاجزاء قال في حد الصحة عند الفقهاء ما أجزاء إذن العبادة يقال فيها مجزئة مجزئة وهل يقال في العقد مجزئ لا ولذلك نقول لا يقال في العقد مجزئ وإنما يقال نافلة أو عبادة مجزئة ولذلك أخذ في حد الصحة في العبادات كفاية العبادة الإزاء، وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص وذا الذي هو الإجزاء أخص من صحة أخص من صحة كل مجزئ صحيح ولا عكس كل مجزئ صحيح ولا عكس لماذا كل مجزئ صحيح ولا عكس لأن الصحة أعم متعلقها العبادة والمعاملة والإرزاء أخص متعلقه العبادة لا المعاملة فحينئذ صح أن يقال القاعدة كل مجزئ صحيح ولا, ولا عكس وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص إذ بالعبادة يخص بالعبادة سواء كانت واجبة أو نافلة هذا قول الجمهور وخصص الإرزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب يعني هل يختص الإرزاء بالعبادة الواجبة فقط أو أنه يدخل العبادة الواجبة والنافلة المندوبة فيقال هذه نافلة مرزعة أو سنة مرزعة وهذه صلاة مكتوبة مرزعة هذا قول الجمهور أنه وصل بالإز بالإزاء العبادة مطلقا سواء كانت واجبه أو ها أو مندوبة وبعضهم خصص الإزاء بالمطلوبين الذي هو الواجب ومبناه على الإزاء هل ورد استعماله في الشرع أو لا قال صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزئ عن غيرك وقال أربع لا ترزئ في الأضاحي هل الأضحية واجبه أم سنة إن قلت سنة كما هو قول الجمهور فحينئذ أطلق الإزاء على المسنون إن قلت سنة حينئذ أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الإلزاء على المندوب فحينئذ لا يختص بالواجب وإنما يقال هذا واجب مرزئ وهذه سنة مرزئة لأن الأضحية سنة وقال اجبحها ولن تجزئ عن غيرك وقال اربع لا تجزئ في الأضاحي إذا هذا سنة وأطلق عليه الإجزاء من قال الأوحية واجبة قال لم يسمع اطلاق إزاء على المندوب فيختص بالمكتوب ولذلك قال وخصص الإزاء بالمطلوب الشامل للواجب والمندوب وقيل بل يختص بالمكتوب الذي هو الواجب وهذا قول القرافي الثاني قول القرافي هنا قالوا النفوذ إذن يقابل الإرزاء النفوذ فيطلق على العقد بأنه نافذ ولا يطلق على العبادة بأنها نافذة بأنها نافذة والنفوذ لغتنا المجاوزة إذا مناسبة هذه المسألة أن الإرزاء يختص بالعبادة عند الجمهور والنفوذ يختص بالعقود عند الجمهور أيضا كلاهما قولان للجمهوري والنفوذ لغه المجاوزة النفوذ اصله في اللغة من نفوذ السهم من نفوذ السهم وهو بلوغ المقصود بلوغ المقصود من الرمي وكذلك العقد إذا افاد المقصود اذا افاد المقصود المطلوب منه سم سمي بذلك نفوذا إذا ترتب عليك السهم السهم إذا أطلقه وأصاب الموضع قد نفذ موضعه ومكانه كذلك العقد إذا ترتبت عليه الآثار سمي العقد نافذا لقيام الآثار والأحكام المترتب عليه بذلك فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه قيل له صحيح ويعتد به وهو نافذ فالاعتداد بالعقد هو المراد بوصفه بكونه نافذا إذن إذا قيل هذا عقد معتد به معناه أنه نافذ وما المراد بأنه نافذ معناه ترتبت عليه آثاره وهذا الوصف الذي هو النفوذ لا يوصف به العبادة وإنما يوصف به العقد فحسب ثم قال الصلاحا التصرف الذي لا يقدر التصرف التصرف هذا من أوصاف العقود لا من أوصاف العبادات التصرف بنقل الملكية إلى الغير وانتقال الملكية من الغير إلى الشخص نقول هذا تصرف كذلك رفع اليد عن, عن الشيء المملوك فيتصرف فيه هبة وإعطاء ووقفا إلى خير نقول هذا من أوصاف العقود الذي لا يقدر متعاطيه يعني فاعله على رفعه على رفعه الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه هذا العقود اللازمة العقود اللازمة كالبيع والإجارة والنكاح ونحوها هذه لا يستطيع من تعاطى الإجارة أن يرفع يده عن الإجارة لماذا؟ لأنه عقد لازم بين طرفين كما سياتي تقسيم العقود هنا في المعاقد اذا النفوذ والتصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه وقيل كالصحيح يعني وقيل النفوذ كالصحيح أي مرادف للصحيح أي مرادف للصحيح وإذا قيل إنه مرادف للصحيح والصحة يوصف بها العبادة ويوصف بها المعاملة حين يجن وصف العبادة بكونها نافذة لكنه قول قول ضعيف لذلك قال وقيل ولصواب انهما متباينة وقيل فيصح وصف العبادة بالنفوذ والأول اصح لأن المعنى اللغوي لا يساعده إذن الصواب أن النفوذ والصحة متغايران لماذا؟ لأن كل نافذ صحيح ولا عكس كل نافذ صحيح ولا عكس كما قلنا كل مجزء صحيح ولا, ولا عكس إلا أن الإيزاء يختص بالعبادات والنفوذ يختص بالعبادات المعاملات النفوذ يختص به المعاملات إذن هذا هو كلامه حول الفاسد و... والصحة الفاسد و... والصحة ثم قال والاداء يذكرون قبول باعتبار الصحة يزيدون على هذا القبول يقول الصحة والقبول هل هما مترادفان أم متباينان أم أحدهم عام والآخر خاص هناك قولان والصحة قبول فيها يدخل إذن الصحة أعم من القبول ها؟ والصحة قبول فيها يدخل وبعضهم الناك سواء ينقلوا إذن هما مترادفان بعضهم يرى أن الصحة مرادفة للقبول فإذا جاء نفي القبول في الكتاب والسنة فهو نفي للصحة وإذا جاء نفي الصحة في الكتاب والسنة فهو نفي للقبول فإثبات أحدهما إثبات للآخر ونفي أحدهما نفي للآخر إذن هما مترادفان ولذلك جاء في أحاديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا لا يقبل صلاة لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار ليس كذلك؟ لا تقبل صلاة بغيرته فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به هذه كلها نفي للقبول وهي نفي للصحة في نفس الوقت فحينئذ قالوا إن الصحة والبطلان إن الصحة والقبول مترادفان نفي أحدهم نفي للآخر وإثبات أحدهم إثبات للاخر لكن يريد اشكال أن النفي قد ورد إطلاقه على القبول مع الحكم بالصحة مع الحكم بالصحة من أتى عرافا لن تقبل له صلاة أربعين صباحا صحيحة أو ليست بصحيحه لو صلى صلاة صحيحة او لا صحيحة مع كون قبول منفيا اليس كذلك من أتى عرافا لن تقبل هذا نفي له صلاة أربعين صباحا إذا أبق العبد لن تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا نقول صلاة شارب الخمر وصلاة من اتى عرافا وصلاة العبد الابق صحيحة ولا إشكال والذي يدل على صحتها أن القيد هنا مقيد بأربعين صباحا وهذا يدل على أنه عقوبة وإذا دل على أنه عقوبة وقد استوفت هذه الصلاة شرائطها وأركانها وانتفت الموانع حكمنا على الصلاة بكونها صحيحة وإثبات الصحة الذي هو اعم لا يستلزم القبول إثبات الصحة لا يستلزم القبول وهذا القول أصح أن العلاقة بين الصحة والقبول العموم والخصوص المطلق فكل مقبول صحيح ولا عكس كل مقبول صحيح ولا عكس حينئذ إذا أثبتنا الصحة ونفينا القبول يكون القبول هنا بمعنى الثواب يكون القبول بمعنى الثواب حينئذ يكون الصلاة صحيحة ولكنه لا ثواب عليه هو مطالب بإقامة الصلاة ولكن العقوبة التي فعلها أو المعصية التي فعلها قد الشرع عقوبة عليه بسلب الثواب المترتب على هذا الصلاة وهذا نوع عقوبة نوع عقوبة إذن كل مقبول صحيح ولا عكس يسلزم من نفي القبول نفي الصحة كذلك يسلزم من نفي القبول نفي الصحة صحيح؟ لكن تقول صحيح هل يسلزم نفي القبول نفي الصحة الجواب لا لأنه قد ينفى الثواب وتبقى الصلاة صحيحة هل يستلزم نفي الصحة نفي القبول نعم لماذا لأن القاعدة أنه إذا نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعام نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعام ونفي الأعام يستلزم نفي الأخص كما أن إثبات الاعم ها يستلزم اثبات الاخص وإثبات الاخص لا يستلزم الاثبات الاعم العكس العكس اثبات الاخص يستلزم اثبات الاعم ليس كذلك اثبات الاخص يستلزم اثبات الاعم وإثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص هذه اربعه ليتكم تحفظونها مهمه جدا نفي الاعتبار الاعم والاخص باعتبار النفي والثبوت هذه تأتيك فائدتها في الكتاب والسنة لحديث الاحكام من آخرين. عندنا أعام وعندنا أخص مثل ماذا القبول والصحة مثال الذي معنا قبول وصحة إذا أثبتت الصحة هي اعم نقول إثبات الاعم لا يستلزم إثبات الأخص إثبات الاعم لا يستلزم إثبات الأخص. فإذا قال هذه صلاة صحيحة لا يلزم إنه يثاب عليها هل كذلك إذا قيل هذه صلاة صحيحة لا يستلزم أن يثاب عليها بل هي صحيحة وغير مقبولة إذا إثبات الأعام لا يستلزم إثبات الأخص إعكس إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعام يستلزم إثبات الأعام فإذا قيل هذه صلاة مقبولة يستلزم ان تكون صحيحه لا يمكن تكون مقبولة غير صحيحه هذا من حيث الاثبات اذا نقول الاعم لا يستلزم اثبات الاخص والاخص يستلزم اثبات الاعم هذا في مقام الاثبات في مقام النفي نقول الاعم م. نفي الاعم يستلزم نفي الاخص فاذا قيل هذه صلاه غير صحيحه هل يمكن تكون مثاب عليها إذا لا يمكن إذا نفي الأعام وهو الصحه يستلزم نفي الأخص ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعام فإذا قيل هذه صلاة غير مقبولة لا يلزم منه أنها غير صحيحة بل هي صحيحة وليست مقبولة بل هي صحيحة وليست مقبولة إذا نقول الخلاصه أن الحق والصواب أن الصحة أعم من القبول والقول بالترادف قول ضعيف وترده السنة الاحاديث التي ذكرناها حينئذ كل مقبول صحيح ولا عكس والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم من السواء ينقل والصواب هو الأول وباعتبار الصحة والإزاء أيهما أعم الصحة أعم من الإزاء لماذا لأن الصحة تطلق على العبادات والمعاملات والالزام يختص به العبادات طيب والصحه والنفوذ كذلك الصحه عام لان الصحه شامل للعبادات والمعاملات والنفوذ خاص به المعامل والنفوذ متباين على القول بان النفوذ ليس كالصحيح على قول الأول وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه أما عن قول بأنه مرادف للصحة فلا والصواب الأول والصواب الأول ثم قال الأداء والداء فعل الشيء في وقته والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره والقضاء فعله بعد خروج وقته وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء هذه المسألة الأصل أنها توضع في الواجب المضيق والموسع هناك لأنه لما تعلق الواجب بالوقت من حيث الضيق والسعة وقسم إلى قسمين واجب موسع وواجب مضيق ناسب أن يذكر أحكام الوقت هناك من إعادة وقضاء آخرين والمسألة سأل نمر عليها هكذا ثم قال والأداء والأداء نقول شرع في بيان أحوال الواجب المقيد لوقت أو بوقت كالصلاة وهذا من لواحق خطاب الوضع ولذلك بعضهم عد اداء والقضاء والاعاده من احكام الوضع كما ذكرناه بالامس وهذا من لواحق خطاب الوضع لان الوقت سبب للاداء وخروجه سبب للقضاء والسبب كما سبق انه من احكام من احكام الوضع والاداء فعل الشيء في وقته فعل الشيء في وقته نقول العبادة إما أن يعين لها وقت أو لا إما ان يعين لها وقت أو لا إن لم يعين لها وقت من جهة الشرع لم توصف بأداء ولا قضاء ولا اعاده مثل ماذا النفل المطلق النفل المطلق قال فصل هكذا دون أن يترتب عليه أمر معين أو مخصص من جهة الشرع فحينيذ نقول هذه العبادة النافله المطلقة لا توصف بأداء ولا توصف بقضاء ولا توصف بإعادة لماذا؟ لأن متعلقات هذه المصطلحات متعلقاتها بالعبادة التي لها طرفان أول وآخر يعني ما عين له الشارع وجعل له طرفين أولا واخرا هذه المصطلحات الثلاثة تتعين أو تتعلق به وما عدا ذلك فإما أن لا يوصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة كما في النوافل المطلقة من صلاة وصوم وصدقة ونحوها وسواء كان لها سبب أو لا كتحية المسجد لا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة وان عين الشارع لها وقتا ولم يحد عين لها وقت لكنه لم يجعل له طرفين اولا واخرا كرمضان او الصلوات المكتوبه كالكفاره وزكاه المال هل عين لها وقت متى ما ملك النصاب وحال عليه الحال الحول نقول وجبت الزكاه في ذلك الوقت وجبت الزكاه في ذلك الوقت هل عين لها منذ أن حال الحول مع ملك النصاب وقت معين مدة كذا أول وآخر فإذا فعل في ذلك الوقت المعين صارادان نقول لا فالكفارات كلها وكذلك الحج وكذلك زكاة المال بخلاف زكاة الفطر زكاة المال نقول هذه لم يعين لها الشرع وقتا لماذا؟ لأنه متى معه تم السبب ووجد الشرط فثم الوجود وإذا قلنا الأمر للفور حينئذ لا يجوز تأخيره سواء كان في الكفارات أو في غيرها وإن حد وقت للعبادة من الطرفين اولا واخرا كالصلوات المكتوبة وصفت بالأداء والقضاء والعداء والاعاده كما ذكرنا كما ذكرنا صلاة الظهر ان فعلت في الوقت نقول الشرع عين لها وحدد لها وقتا اولا واخرا فعل الشيء في وقته ان فعلت في الوقت المحدد لها فهو فهو ادى ان فعلت في جميع أو فعلت جميعها كلها في الوقت الذي لم يحدد لها الشرع ذلك الوقت نقول هذا قضاء ان فعلت مره اخرى في نفس الوقت المحدد لها شرعا فهو فهو اعاده فهو اعاده والاداء فعل الشيء في وقته الجمعه هل توصف بقضاء لا هل توصف باداء نعم توصف باداء هل يمكن ان تعاد ليه <تصفيق> يمكن ان تعاد فتوصف بالاداء والإعادة، لكن لا توصف بالقضاء، لا توصف به بالقضاء، فحينئذٍ توصف بالأدائي والإعادة فقط، بالأداء والإعادة فقط، لأن قد صلى بما دون أربعة على المذهب، فينتهون، نقول لهم لا أعيده، لماذا؟ لفوات شرط، لفوات شرط، صحيح أنه لا يشترط العدل، لكن كمثال يعني. والاداء فعله هذا جنس يشمل الاداء والاعاده والقضاء فعل الشيء في وقته المقدر له شرعا أولا فعل الشيء العباده التي عين لها الشرع في وقته الذي قدره له الشرع اولا لا بد ان نقيده بأولا لماذا لأن الاعاده فعل الشيء في وقته لكنه ثانيا لا أولا لكنه ثانيا لا اولا فعل الشيء كله أو بعضه لأن الصور ثلاث إما أن يفعل كل العبادة في وقتها وإما أن يفعل كل العبادة في خارج وقتها وإما أن تقع العبادة مجزعة في آخر الوقت المؤدى وفي أول الوقت الذي هو خالد عنه وقتها المحدد شرعا ما وقع من العبادة كله في وقت الاداء فهو اداء وما وقع خارجا عن الوقت فهو قضاء وما وقعت واسطة فيها ثلاثة اقوال قيل اداء مطلقة وقيل قضاء مطلقة وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارجا قضاء ما يكون في وقته اداء وما يكون في خارج قضاء اذن توصف بالوصفين توصف به لكن الأصح لثبوت الدليل أنها أداء كلها أنها أداء كلها لماذا؟ لحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح إذا سماه ماذا؟ أدرك الصبح يعني أدركها اداء فعينئذ اذا وقعت العبادة في آخر الوقت وصلى ركعة ثم خرج الوقت فأكمل الصلاة بعد خروج الوقت نقول هذه أداء هذه اداء لكن هل يأثم يأثم أو لا يأثم ها؟ لا تعمد هكذا جنس يشرب الشاي حتى بقي ثلاث دقائق فقام كبر صلاة ركعة يأثم لأن الواجب أن يوقع الصلاة كلها أربع ركعات في وقته. فحينئذ لو سميت اداء لا يسلم من من الإثم، لكن لو كان معذورا فأوقع ركعة في آخر الوقت حينئذ نقول اداء ولا إثم. وإذا فرط نقول أداء مع مع الإثم. لأن الواجب عليه أن يؤدي الصلاة كاملة أربع ركعات في الوقت المحدد لها شرعا. فإذا أدى ركعة واحدة في الوقت المحدد شرعا وأخرج ثلاثة نقول هذا مفرط هذا مفرط والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره والإعادة فعله أي فعل الشيء المحدد له شرعا ثانيا أي مرة ثانية بعد أن فعله أولا لخلل أو غيره لخلل أو غيره يعني صلى ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة أقول تلزمه الإعادة تلزمه الإعادة قد صلى اولا ظنا أنها أداء ثم اكتشف الخلل فلزمته الإعادة فحينئذ نقول فعله الشيء ثانيا في نفس الوقت بخلل تبين له إما فوات شرط أو وجود مانع حينئذ نقول تسمى إعادة او غيره غير الخلق اتساب فضيلة دخل المسجد قد صلى الظهرة فاذا بجماعة تصلي فقام صلى معه وهو قد صلى الظهرة نقول هذا اعاده او لا اعادة اعاد الظهرة لكنها لا تقع ظهرا اعاد الظهرة لكنها لا تقع ظهرا لماذا سقط الطلب بماذا بالاولى وكيف سقط الطلب الاولى ها؟ من شرط فعل المكلف او المكلف به ان يكون معدوما فاذا وجد فتحصيل الحاصل يحال فعندئذ اذا صلى ظهرا موافقا لطلب الشرع فاذا اراد ان يصلي ظهرا لو صلى مئة مره كلها تقع نافله ولا تقع ظهرا لماذا؟ لأنه مطالب بظهر واحدة فإذا وقعت حينئذ إعادتها محال لأنه من باب تحصيل الحاصل حينئذ إعادة الصلاة مرة ثانية لطلب فضيلة يسمى إعادة عندهم والقضاء فعله بعد خروج وقته المقدل له شرعا فعله كله ولكن لو فعل بعض. العبادة في الوقت الذي ليس مقدرا فهو لاحق بالمسالة الأولى فهي أداة فعله بعد خروج وقته المقدر له شرعا فعينئذ ينصف به بالقضاء ينصف القضاء لكن القضاء هذا يعتبر في الاصلاح أما إذا جاء في الشر فلا يفسر بهذا وما فاتكم فأتموا في رواية فاقضوا كان حكم عليها ألبان رحمه الشذور لكنها إن صحت ففقدوا هذه يفسر لماذا بعفتمه نعم لا يفسروا بالقضاء الذي يفسر به هنا بعض الفقهاء قال فقدوا بمعنى أن الثانية والثالثة التي يفعلها هي الأولى والثانية فهذا لنعكس الصلاة فيكون قد صلى مع الإمام الثالث والرابعة فقدم الثالث والرابعة بالنسبة إليه وبقي له الأولى والثانية قضيها بعد سلام الإمام بناء على ماذا على أن القضاء فعل شيء بعد خروج وقته نقول لا القضاء في اللغة هو الإتمام إتمام الشيء وإكماله والفراغ منه ولذلك جاء فقضاهن سبع سماوات فإذا قضيت الصلاة ها فإذا قضيتم جاء كذلك في الحج ها؟ ثم ليقضوا تفث إلى آخره فجاء القضاء في الشرع بمعنى الإتمام ولا يفسروا بمعنى الاصلاحي بمعناه الصلاح وهذا عام في الواجب الاخرية كل الصلاح لا يحمل عليه الشر يتنبع لهذا كل الصلاح عند الفقهاء او عند الاصوليين فينبغي انه اذا جاء لفظ مشابه له كالقضاء او الواجب اذا جاء في لفظ الشرح لا يفسر مباشرة بالمعنى للصلاحي الا اذا دلت قرائن الا اذا دلت قرائم ولذلك وصل الجمعة واجب لا نقول واجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما لا بمعنى أنه ثابت وثبوته لا يستلزم أنه لازم والثابت قد يكون لازم وقد يكون غير لازم احنا نقول هو سنة مؤكده ولا يلزمنا الشرع إذا أطلق الواجب بأنه واجب الصلاحي لا يفسر به المعنى الصلاحي إلا صوم الحائض بعد رمضان لماذا صوم الحائض بعد رمضان لا يوصى قضاء قالوا لأنه لا قضاء إلا مع إمكان الأداء لا قضاء إلا مع إمكان الأداء وهل يمكن للحائض أن تؤدي الصوم في وقته لا يمكن اذا لا نسمي صوم الحائض بعد رمضان لا نسميه قضاء وإنما نسميه أداء وهذا بناء على مسألة مختلفة, مختلفة فيها عند الأصولين وهي هل الصوم واجب على الحائض والمسافر والمريض برؤية هلال شهر رمضان او لا نقول الصواب انه واجب لانعقاد السبب اذا عقد السبب سبب الوجوب تعلق الوجوب بذمه المكلف فاما ان يؤديه في وقته وإما أن يؤديه عند زوال المانع إما أن يؤديه في وقته كغير الحائض والمريض والمسافر وإما أن يؤديه إذا زال المانع فحينئذ نقول الحائض قد وجب عليها الصيام في شهر رمضان إلا أنه لم يقم شرط الأداء عندها لوجود المانع من جهة الشرع فحينئذ إذا زال المانع نقول وجب عليها القضاء ولذلك عائشة تقول كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء ها الصلاة القضاء هنا يفسر بماذا؟ بمعناه اللغوي أو للصلاح كيف للصلاح؟ نقول الآن لا نحمل على الفاظ الشرعية على المصالحات الذي قليلا هنا هل يمكن أن نحمل فأن كنا نؤمر بقضاء الصوم على المعنى اللغوي؟ لا فإنما نحمله على المعنى للصلاحي على المعنى للصلاحي فإذا دلت قرين لا بأس أما مباشرة كل لفظ يحمل على المعنى الصلاحي الجواب لا إذن إلا صوم الحائض بعد رمضان فلا يسمى قضاء بل يسمى اداء لأنه لم يجب عليها في شهر رمضان والصواب أنه واجب عليها وأن فعلها الصوم بعد شهر رمضان قضاء وليس بأداع ولذلك قال المصنف وليس بشيء وليس بشيء لوجوب نية القضاء عليها اجماعا ولحديث كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصومي بقضاء الصوم ثم قال الثالث المنعقد يعني الثالث من أحكام التكليف من أحكام الوضعية المنعقد وهذا التقسيم هنا باعتبار لزوم الحكم وعدم لزومه هل يلزم أو لا يلزم ينقسم إلى منعقد وغير منعقد منعقد وغير منعقد الثالث المنعقد ولهذا يكثر في السنه الفقهاء يقول ينعقد تنعقد الصلاة بكذا ينعقد الصوم بكذا ينعقد البيع بكذا إلى اخره مرادهم أنه يلزم. أنه يلزم المنعقد هو اللازم وغير من ليس بلازم قال واصره الالتفاف, الالتفاف قال ابن فارس العين والقاف والدال اصل واحد يدل على شد وشدة وفوق وإليه ترجع فروع الباب كلها إذا الالتفاف هذا هو اصل للمنعقد وهو ماخوذ من الانعقاد وللعقاد فيه معنى الشده ومعنى شدة الوثوق ومنه يقال للحبل أنه منعقد ولذلك سميت العقيدة عقيدة لأنه يعقيد عليها في القلب يعقيد عليها في القلب على أصل نفسها فسميت عقيدة والصلاح له معنيان المنعقد له معنيان إما ارتباط أو لزوم إما ارتباط او نزوم اما ارتباط بين قولين مخصوصين كالاجاب والقبول والارتباط هذا اذا كان بالاجاب والقبول وبين قولين اذا يستلزم ان يكون بين شخصين يستلزم ان يكون الارتباط هنا وللعقد حاصل بين شخصين اذا الشخص لا ها لا يمكن ان يكون صاحب قولين ولا يمكن ان يكون ها صاحب إيجاب وقبول إلا من وكل عن شخصين وكان هو البائع وهو المشتري حينئذ نصح لكن بتنزيل منزلة الشخصين أنا وكيل عن هذا ووكيلنا هذا فبعت الأرض لهذا واشتريت لهذا حينئذ أنا صاحب القبول والإيجاب هذا من باب التنزيل للوكالة ما إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول في البيع والهبه ونحوها والإجاب هو جعل الشيء واجبا أي واقعا والقبول التزامه والرضا به يقول له بعتك هذا الشيء فيقول قبلت بعتك هذا الشيء هذا إجاب قبلت بمعنى رضيت والتزمت نقول بهذين القولين المخصوصين حصل ارتباط وحصل انعقاد للبيع فحينئذ لزم كل منهما ولا يصح لأحدهما أن يرجع إلا حصلت إقالة أو اللزوم النوع الثاني من عقد اللزوم كان عقاد الصلاة والنذر بالدخول وهذا كما ترى أنه فيما هو شخص واحد فيما هو شخص واحد حينئذ الأول ارتباط تكون بين شخصين واللزوم يكون بين أو في محل واحدة كان عقاد الصلاة بتكبيره الأحرام أقول تعاقد الصلاة بتكبيره الإحرام كما قلنا سابقا انعقد البيع بالايجاب والقبول والنذر ايضا ينعقد بماذا بالدخول فيه ان شاء الله مريضي فلله علي تصدق بكذا نقول بهذا القول وبالنيه قد وقع فيه ودخل في النذر اذا انعقد النذر وانعقد الصوم بالامساك مع النيه وانعقدت الصلاه بتكبيره الاحرام اذا لزمه الدخول أو لزمه الاستمرار فيما شرع فيه وفيما دخل فيه وهذا يكون فيه شخص واحد وأصل اللزوم الثبوت وأصل اللزوم هو ثبوت الشيء واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده واللازم من العقود يعني لأن العقود قد تكون لازمة قد تكون جائزة اللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده فسقه بمفرده، يعني لا بد أن ها أن يكون من الطرفين، وهو ما يسمى بالإقالة، ما يسمى بالإقال. أما أحدهما ينسحب المساجر أو المؤجر دون رضا ثالث هذا لا لا يصح، لماذا؟ لأنه عقد لازم، عقد لازم. ما يمتنع على أحد المتعاقدين. فسخه والخروج عنه وإبطاله مفعول العقد بمفرده لأنه عقد لازم كالبيع والإيجارة والنكاح والجائز ما لا ينتنع فسخه ما لا ينتنع فسخه مثل ماذا مثل الوكالة مثل الوكالة فإن عقد جائز يجوز للوكيل أن يفسخ عن موكله ولا يستمر في العقد لماذا؟ لأنه بذل نفع بذل نفع فهو كالمتبرع والوكيل كذلك له أن يفسخ دون علم ها الموكل يعني الموكل له أن يفسخ دون علم وكيله لماذا؟ لأنه آذن لأنه آذن وله الحكم في ذلك ثم قال والحسن ما لفاعله أن يفعله والقبيح ما ليس له ذلك والحسن والقبيح هاتان او هي مساله يتكلم عنها الاصوليون وهي من المسائل الدخيله على اصول الفقه الحسن والقبح العقليان ولكن الحسن الشرعي والقبح الشرعي هو ما اراده المصنفون وليس المراد به مطلق الحسن كما هو عند المعتزله والحسن اي في عرف الشرع مطلقاً ما لفاعله أن يفعله فالحسن والقبيح هاتان صفتان لفعل المكلف فحينئذ الكل فعل للمكلف الذي هو متعلق الخطاب إما نكون حسنا وإما نكون قبيحا قال الحسن ما لفاعله أن يفعله ما لفاعله أن يفعله يعني ما أمر به الشارع وكان للفاعل ان يفعل لان اللام هنا تدفع ماذا تدفع عدم الجواز ما لفاعله ان يفعل يعني ما يجوز له ان يفعله وما جاز ان يفعله اما أن يكون مامورا به امر ايجاب واما ان يكون مامورا به امر استحباب والقبيح ما ليس له ان يفعله لماذا لانه اما يكون منهيا عنه نهي تحريم واما نكون يكون منهي عنه نهي تنزيه فحينئذ نقول قاعدة عامة كل مأمور ما به فهو حسن وكل منهي عنه فهو قبيح كل مأمور ما به فهو حسن وكل منهي عنه فهو قبيح ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن ما ربنا لم ينهى عنه حسن كل ما لم ينهى الرب عن عنه فهو حسن وكل ما نهى عنه فهو قبيح ولذلك نقول لا يأمر إلا بما مصلحته خالصه أو راجحه ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصا أو راجحه فحينئذ نقول نخلص من هذا أن الحسن أو الحسن وصف لما أمر به الشارع مطلقا والقبح وصف لما نهى عنه الشارع فحينئذ يترتب المدح والذم والعقاب والثواب على الحسن والقبح بهذين المعنيين أما العقل فلا مدخل له في مثل هذه الأمور. ثم قال الرابع العزيمة والرخصة هذه تحتاج إلى وقفة مكملها غدا بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.